علّم الإنسان ما لم يعلم. كلا، إن الإنسان لا يطغى. أرأه استغنا؟ إن إلى ربك رجع. أرأيت الذي ينها؟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 كلا لا الا من ينتهى لنا سمعا بناصيه ناقه كاذبه قاطعه فليدع الزبانيه كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ